مؤسسة القرآن الوقفية تقدم ثم ذكر <تصفيق> النعوة رحمه الله بعد ذلك قال أعلم العلاف والفرابي يعني تتوقع أن الفرابي والعلاف هؤلاء يعني المنحرفون عن الاعتقاد اعتقاد السلف الصالح تتوقع أن الله عز وجل يفتح عليهم العارفين وهم لم يقدموا شيئا في دين الله لا في العلم ولا في العمل هذا شيء يعني يخالف عقل الإنسان العاقل ثم بين رحمه الله بعد ذلك في قوله أما ترى اختلاف أهل العقل قال هذا من الطعن على الرسول. إذا كانت هذه المسائل التي أنت بحثها في الأسماء والصفة وتقولها وتسرع الله بها او تعطلها عن وجهها هذه المسائل اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم انت علمتها فانت علمت شيئا ما علمه النبي صلى قال لا لا يعني النبي صلى الله عليه وسلم تركا قلنا انا اترك الذي تركها النبي صلى الله عليه وسلم اذا وعمل سمع من الصحابه رضي الله تعالى عنه ثم بين رحمه الله مساله يعني من حسن عقل الانسان ان يتامل في عباد الله تبارك وتعالى ومقالاتهم قال أما ترى اختلاف اهل العقل فيه يعني في هذا الضلال وحسن ما نحاذ النقل يعني الا ترى انت الله عز وجل جعل لك ايه تراها في تاريخ البشريه في تاريخ الاسلام وهو ان كل الذين تابعوا السلف الصالح مقالاتهم واحده لا تجد صحابي يختلف عن صحابي ولا تابع تابعي يختلف عن تابعي ولا امام من ائمه الهدى يختلف عن غيره لكن ائمه اهل الضلال والبدع تجدهم يختلفون حتى ان الولد ووالده يختلفون هذا ابو علي الجبائي يختلف مع ولدها ابو هاشم في مسائل ويرد ولدها مسائل يقول بها والشيخ يرد تلميذه والتلميذ يرد على الشيخ وعلى زميله ويختلفون حتى انهم لما تكلموا عن عباد الله تبارك وتعالى ذكروا فيها اكثر من 24 وعشرين قولا هؤلاء المختلفين سبحان الله عز وجل اعطاك عقل هذا الخلاف كله وقول السلف على مر تاريخ الاسلام هو قول واحد وهو اثبات ما اثبته رب جل وعلا لنفسه ونفى والنبي ما نفاه الله تبارك وتعالى بس حسنا سمعنا وطعنا ايمان العوام ايمان العجائز اسمع ما قال الله تبارك وتعالى ورسوله انت الله عز وجل ما يحدث عندك هذا عقل تنبه الى هؤلاء الناس هؤلاء الذين هم اهل قيام وصيام وتعبد وتاله واخلاق حسنه يخفي الله عزو هذا العلم ثم يطلعه إلى هؤلاء الناس اللي بعضهم يعني حكي عنه أنه يثرب بعض الصلوات وبعض الناس يشرب الخمر وبعض بعض الناس يأخذ الحشيش معروفين في تاريخ الإسلام هؤلاء الله عزونا حطاش عقل الإشياء تتنفى بحسن السيرة حسن السيرة تعرف أن هؤلاء الناس فعلا وأكثر ما يعني هؤلاء اكثروا الكلام تجد إلى قلة العمل بهذا الدين وقلة نشرني بين الناس وقلة هدايه الخلق إلى الحق سبحانه وتعالى ثم يبين رحمه الله يعني في مسائل في قوله قال كن مؤمنا بجمله الاوصاف وزد وذا الجلال احذره لا تصاف يقول ان عليك بالإيمان بكل ما اثبته الله لنفسه واحذر الخوف في هذه المزالق يعني حذرا شديدا وهذا البيت كان في المخطوط للناظم رحمه الله قال قال البيت الشطر الثاني قال وحذر أحذر تصافي غاليا أو جابي فالناظم رحمه الله عدله الى إلى قوله كن مؤمنا بجملة الأوصافي وذل جدالي وذل جدالي يعني صاحب الجدل احذره لا تصافي وهذا يعني أشبه ثم ذكر رحمه الله أنه ينبغي على اللسان أن يتابع السلف صالح في يعني ترك طريقه أهل الاهواء لا ابحاثهم الكلامية هذه اتركها ولا مقالاتهم أهجرها ينبغي أن تأجرها وينبغي أن تقرأ القرآن وتستمتع بتفسيره والعمل به والقيام به أنا الليل وأضراف النهار والقيام به في الأوقات الفاضلة كقيام الليل وفي الأماكن الفاضله كالحرمين ينبغي أن تستمتع بهذه وتترك الخوف في مدن هذه المسائل ثم ذكر رحمه الله يعني هنا والكيف ممنوع ممنوع ذل التمديدات التكييف هو جعل تجديه للشيء وهذا المسلك والذي بعده الذي هو التعطيل التعطيل أصله إخراج أو إفراض القول من معناه هذا هو الأصل فإنكار ما يجب لله تبارك على من من الأسماء من من الصفات أو من الأسماء كذلك هذا كله تعطيل وتشبيه الله بخلقه هذا ايضا قبيح من القباح وهذا الأمر قد حصل في تاريخ الإسلام من بعض أهل الكلام قال مصنف بعدها يعني أمرك أن تنزه الباري جل وعلا في بتنزيه تنزهه سبحانه وتعالى عن هذه الأقوال الخبيثة ومن أخبث هذه الأقوال ما أشر اليه المصنف في مسألة في القدر يعني القول الخبيث بالقول بالاكتحاد والقول بالحلول الذي قال به بعض فلاسفه السوبية هو من أخبث الاقوال والمقالات التي حدثت في تاريخ الإسلام لاحظوا أنهم قالوا بقول ثم تفرعوا إليه إلى مقال أخبث قالوا إن الله إن الذي يفعل في الحقيقة ابن آدم المكلف الفاعل هو الله فأفضع بهم فيما بعد إلى القول بأن الله هو العبد. والعبد هو الله. لاحظتم معا؟ انظروا كيف المقالات تبدأ من بهرجه كلامية، ثم بدعه كلاميه ثم بعد ذلك يفضي الأمر إلى نسأل الله العظيم إلى مقالات خطيرة كفرية. ثم بين رحمه الله في بيت يعني عظيم جدا سهل يستطيع الإنسان أن يفهمه. قال فجاهد الصفات عبد العزم. هذا الذي يقول ان الله تبارك وتعالى له اسماء فهو عالم لكن ليس بعالم ما عنده علم وسميع لكن لا يسمع وقصير لكنه لا يوصل، هذه صفات من هذه صفات العدم العدم الان يضع التصيبه ما تستطيع التصيبه ليه لا يسمع ولا يتكلم ولا يرى والله تبارك وتعالى ما اراد ان يعيش على السامري ومن معه حين اتخذوا العجل قال اولا يرون انهم انه لا يكلمهم ولا يهديهم سديدا فانت الآن تقول الله عز وجل متكلم لكن ما يتكلم اعوذ بالله إن شاء الله فهذا انت اذا جردت الله من من هذه الصفات المعاني معاني الصفات معنى أنك تعبد العدم العدم هذا ما له أي اي عدم تريد ان تصفه ما تستطيع تصفه لانه عدم ما له سباب ثم قال وهذا الذي يشبه مقابله المشبه هذا عبد للصنم لماذا لانه اخترع التشبيه قضيه التشبيه اخترع ان الله يشبه خلقه وهذا هو الصنم كالذي عمل بيديه صنما وعبده انت يعني اخترعت اشياء من التشبيه وجعلتها امامك فانت تعبد الصنم نسال الله العافيه قال رحمه الله فصل في بيان أنواع التوحيد الذي هو حق الله على العبيد قال وحقق التوحيد إخلاقا ولا تبغ عن الدين القويم معدلا لأن فيه وقع الخصام وشرع الجهاد والإمام يقول جل ولقد بعثنا فسهم خطابا عمنا ما أن يعبد الله ترك الطابوتا ما صح إخلاقا لا يموتا قد عده اهل البيان شرطا لصحه فسن الطريق الوسطى معناه ان تحقق العباده وتقلد النيات والاراده في الخوف والحب مع الرجاء والذبح والنذر مع الدعاء وتستعين تستغيث تخضع توكلوا, سب... توكلوا ثم استعيدوا واخشعوا لله إذ جميعها يسمى عبادة واللفظ منه عما فصرفه لغيره سبحانه شرك به مقالف من دانه قد جعل الحب له والرغبه دون الرسول في عتاب العصبة وجعل الصلاة والأنساك له جعل ايش؟ ايش؟ جعل الصلاة والأنساكا فصره لغيره سبحانه شخم به مخالف من دانه فدأ قد جعل الحب له والرغبة دون الرسول في عثاب العصبة نعم وجعل الصلاة والأنساك له تعالى حذر الإشراكا وفي لو أتل لفظ نكرة وآية في الجن غيظ الكفرة في سياق النفي قالوا إنها تعم فاعرف لا, لا حرمت فنها. الله في, في قالوا إنها تعم فعرف لا حرمت إنها لا فنها. حرمت فنها. يعني يقصد العلم. في, في قالوا إنها تعم فعرف لا حرمت إنها لا حرمت فنها فنها الفن تعرف الفنون؟ فنها لفه الفنون. فنون العلوم يعني. اثنان جميلان. في ثياقنا قالوا إنها تعم لا حرم تفنها. وقوله وما قلقتلنا قد قطعت كل الشكوك قطعت كل الشكوك عنا. قد قطع قد قطع قد قطعت كل الشكوك عنا. لأنها هي الحكمة لأنها هي الحكمة لأنها هي الحكمة الشرعية. لها خلقنا حكمة مرعية قد رضيها دنا لنا ومله أقامها بواضح الأدلة والصعاء للعزم بها العزيز إن السعيد من لها يحوز يحوذ يعني نعم وحقه سبحانه علينا توحيده لوناه ما اهتدينا وحقنا عليه بالإخلاص أوجبه فضلا بلا قياس ومحكم القرآن يكفي الموصفة إذا رأى البهان فيه اعترفا وما أتى في سورة الأحقافي وفاطر مع سبئ قل كافي إن قال في الأصنام لا تسأله هل يعرف القرآن كي يقبله قل في, قل في جدال ابن الزبعر للنبي في آية التعميم تنبيه الغبي قد أخرجت ما بعدها من سبقت من رب لنفسنا لهم وفرقت إنا نقف على هذا لأن هذا الباب كبير يعني قال الناظم رحمه الله يعني في هذا الفصل يبين أنواع التوحيد الذي هو حق الله تبارك وتعالى على المحبين يبين الناظم رحمه الله في هذا النوع أو هذا الفصل يبين التوحيد العملي ألم نقل إن هناك توحيدا علميا في توحيد علمي الذي مر على الناظم رحمه الله في الأسماء والصفات يعني طريقه العلم السمع فقط بخلاف العمل العمل يطلب منك عمله هذا يطلب منك السمع والطاعه له هذا يطلب العمل له ونبه الناظم رحمه الله بان هذا هو الذي في عليه لاجله في سبيل الله وعلى ذلك بعثه الرسل لهذا قال الله تبارك وتعالى لما اشر اليه الناظم بقوله ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الآية يعني وكذلك في سوره الشعراء وسوره الاعراف اليس كل نبي يقول لقومه ماذا ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ثم يبين النار رحمه الله جزئي العباد وجزئي التوحيد الجزء الاول اعبدوا والثانيه اجتنبوا اعبد الله ما لكم من إله غيره يتنب الطاقة يستلزم الإيمان بالله تبعه وتعالى أنه لا إله إلا هو ولا يستحق عبادة غيره أن تفر بكل ما يعبد من دون الله وسيبين الناظر رحمه الله يعني هذا التفصيل فيما بعد. فيقول رحمه الله قد عده أهل البيان شرطا يعني أن إخلاص العبادة عز وجل عده أهل البيان يعني المبسرون في تفسير الآية شرطا في الدخول بالإسلام قال أفسك طريقا وسطا سبق الكلام لنا على كلمة وسط وهوسط هذه ما يحتاج المهيزان طيب ثم قال النعوه رحمه الله معناه أن تحققوا وما بعده من الابيات يعني إلى قوله فصرفه لغيره سبحانه أن معنى شرط الإخلاص لله تبارك وتعالى هو النيه والقصد له سبحانه وتعالى فلا يشرك معه في عبوديته احد لا ملك مقرب ولا نبي موسى ومن ذلك افعال يجب ان لا تشرك الا الى الرب جل وعلا ومنصرها لغيره وقع بالشرك كالحب والخوف والرجاء والذبح والنذر والدعاء والاستعانه والاستغاثه بالرب جل وعلا وكذلك الخضوع والتوكل والاستعاذه والاست... والانابه إليه سبحانه وتعالى والخشوع له تبارك وتعالى هذه العبادات كلها يجب صرفها الى الرغبه اللواتي ولهذا قال الناظم بعدها حين قال قد جعل الحس له والرغبه يعني يعني انظروا في قول الله تبارك وتعالى في كتاب المنافقين واستنكاره عليه في سوره القراءه لما قال الله تبارك وتعالى وأنت قد جعل الله لك عقل فأحتاج أن تنبه في القرآن إلى أن صرف مال الله لخلقه هذا من الشر الذي جاءت الرسل جاءت الرسل بالتحرير منه قال الله سبحانه وتعالى على المنافقين في جهلهم ولو أنهم رضوا ما أتهم الله اسمع الآية ولو أنهم رضوا ما أتهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله ورسوله لا شو الأول الآية ولو انهم رضوا ماتهم ما الله رسول وقالوا حسبنا الله يعني وحده سيؤتين الله من فضله ها ورسوله ان الى الله ورسوله لا ان الى الله ده هو ايه الله عز وجل اللي اضاء عقل ورد الهدايه يتامل مثل ايه القران ها ولو انهم رضوا ما اتهم الله عليته الاعطاء يعطيه الله ويعطي الناس كذلك واحد قال لك تم هذا هديد لك ولا هذا ما اشرب يعطيه ولا ما يضيف يخلط يظن ولو انهم رضوا ما اتهم الله ورسوله لكن ليكفي من في احد يقيدون الله ما في احد لو ان هذه الارض ما كانت تحت العباسيه لطيب يسمعوا على ان يضروا بجيش والله ما يستطيعون ولو قدروا ان ينفعوك بشيء لو جاء اطباء الدنيا ما يستطيعون ان ينفعوك بشيء الا شيء كتبه الله لك من فعله سبحانه وتعالى هو الذي يفعل هذا سبحانه وتعالى ولهذا قال ولو انهم ربوا ما اتاه الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيعطينا الله من فضله ورسوله ممكن يعطيك انسان من الفضل الذي عنده الزائد عليه ممكن الفضل يعني الزياده يطيك سيؤذين الله من فضله ورسوله من هو الذي يرغب إليه سبحانه وتعالى الله تبارك وتعالى ما في ملجأ لو هربت منه فرضت اليه سبحانه وتعالى اذا انت احد يشرك الله في ذلك والله تبارك وتعالى قد اخبر في ايه عظيمه ان الاصل في كل ما يليق في التعبد والتكليف هو له سبحانه وتعالى فقال قل يا محمد ان صلاتك ونوركم ومحياي ومماتي لمن لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أُهلت وأنا أولس فمن صرف شيئا من هذه التعبدات والعبادات إلى غير الله فقد تعدى على الله سبحانه وتعالى نعم ثم قال ذكر رحمه, رحمه الله دليلا اخر وهو في قوله تعالى وبإذ تلو لفظ النفر يريد رحمه الله قال الله تبارك وتعالى في آخر سورة الأنعام قلوا تعالى لو ما حرم ربكم عليكم ألا تشفقوا به شيء إلى آخر الآية وكذلك في سورة الجن وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا قال رحمه الله هنا قال لفظ النكره وقل تعالى لو لفظ يعني التي هي شيء اللي هي شيء ولا تشتركوا في شيئا وكذلك أحدا وأن المساجد لله فلا تتعلم على الله أحدا أراد رحمه الله أن هذه من اعم النكرات يعني لأنها جاءت في خصوصاً في النهي والنفي، ثم ذكر رحمه الله قال إذ في سياق النبي قالوا إنها تعم لانها في سياق النهي في سياق النبي أيضاً تعم ثم بيض رحمه الله ان قوله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون قطعت كل شخص يتوهم بعض اهل البدع الضاله في مسألة العباد فاذا قال لك انسان يبتدع بدعه يتعبد بها للرب جل وعلا قل له ان الله يقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صحيح هذا الذي انت ابتدعته هذا هل أمر الله به لانه قال لنا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون هل أمر الله فيه؟ إن جاء بشيء يجب لا تسمع تطيع لله. لكن إذا جاء قال سيدي فلان ولا قال سيدي فلان هذا ما يمشي هذا يمشي عند أهل الأضلاع أغلال الذين يعبدون يعني القبو. لكن عند أهل السنه ما يمشي شيء عند أهل السنة ما, ما يمشي. الله اذا سالك يوم القيامه كيف تعبدت بهذه البداية ماذا ستقول له؟ قال فلان وقال فلان, فلان أحسن لك شيء تقول قال الله قال الرسول ولا لا هذا سؤال الجواب الصحيح لكن أن تبتدئ من هذه الجذع حتى بعض الناس يأتي إلى أوراد وأذكار و... و... كبيرة جدا هل ليعلمها الناس وقد رايتنا من هذا شيء كبير وكذلك صلوات على الإنسان سلم يتركون الذي لفظ بهم فم الشريف عليه الصلاة والسلام بالأذكار والأوراد والصلوات كالصلاه الإبراهيمية المعروفة التي نقولها وياتون الى الفاظ واوراد وصلوات ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم ولا فاه بها انثم الشريف صلى الله عليه وسلم اذا ناس تشغلنا الليل نحب رسول الله ويا و... رسول الله مالي من ادعو به ظننا الليل ونار هذا كل كلام كله كده اذا تحب الرسول صلى الله عليه وسلم تعال واسمع لسنته واقتدي باهالي وافعل الطاعه الذي كان يفعله من صلى ودع عنك عنك هذه المقالات المخرقه التي ما تقرر كلا الله عز وجل الذي يقرر كلا الله عز هو متابعة المصاصر قل إن كنتم الله فاتبعوني ويحببكم الله ويغفر لكم دموه ثم ذكر الناب رحمه الله يعني حديثا مهما ثم ذكر الناب رحمه الله يعني حديثا مهما بعد ذلك في قوله رحمه الله وحقنا عليه وحقه سبحانه علينا توحيده أو توحيده لولاهما تدين إلى آخر ما قال رحمه الله يشير بذلك إلى حديث معاذ رضي الله عنه الذي الصحيحين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم له يا معاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله فقال يعني حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك بالله شيئا يعني فلا يُعدِّبه وبيننا النظر رحمه الله مسألة مهمة وهي أن هذا الحق الذي أوجبه الله على نفسه هو حق فضل منه سبحانه وتعالى ولا يلزمه عقلا كما قالت الجهنية واضرابه وإنما هو حق تفضل به أوجبه على نفسه سبحانه وتعالى و هذا الذي قاله الناظم رحمه الله في التنبيه على على ذلك يعني يريد به رحمه الله التنبيه إلى مقالة المعتدله في الذين يجي يجي يجي يجيبون على الله تبارك وتعالى بناء على يجيبون هذا الحق على الله تبارك وتعالى في مسألة التحسين والتقبيح العقليين وهذه مساله طويله يعني, يعني قد يصعب الان ان يعني نتكلم عنها ولكن يكفي منها أن تعلم أن هذا ليس الأدب مع الله تبارك وتعالى فالله تبارك وتعالى كما قلنا في قوله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويحتاء ما كان له من له الحق سبحانه وتعالى له الخلق وله الأمر هو الذي يعني يوجب على نفسه تفضلا منه سبحانه وتعالى ثم أورد الناظم رحمه الله يعني أن محكم القرآن يكفي المنصب الآيات التي فيها ذكر العبودية لله عز وجل تكفي الإنسان حين يسمع ويريد أن يطيع لله عز وجل اما أما إذا أراد الإنسان أن يشقق القول واراد أن يعبث بنصوص الشريعة يبدأ ينقل وينكد ويقول طيب لماذا هذا الامر طيب مش ما فيه؟ ثم بعد ذلك لا يعمل كما فعلت اليهود حين قال لهم موسى ان الله يامركم ان تذبحوا بقى قالوا ما لومها ما هي كيف تكون ونقروا في الصوره هذا ليس ذاك الاسلام قال النار رحمه الله يشير الى يعني ثلاث ايات هنا قال وما اتى في سوره الاحقاف وخاطر التي في سوره الاحقاف ما من دون الله خلق من الارض يعني بكتاب من قبل هذا او اثاره من علم مصادق واما موضع خاطئ فقول الله تبارك وتعالى عن هؤلاء المشركين الذين يستغيثون بالقبور ثم لا يجيزونهم قال والذين تدعون من دونه هؤلاء الاصنام ومثلهم اصحاب القبور ان تدعوهم لا يسمعوا الدعاء ولو سمعوا مستجابوا لهم ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولا إِمَنَ الْبِئُّ كَبِيرُ هذا لو لم تأتي به ايه لكان الانسان يعرفه بعقله إنسان مات ولعنه بني في قطل. لا يوجد شيء في القدر يشيخه إلا عجب الزنام من المحيب لأنه لا يوجد الأشيء في غيثك الله عز وجل عطاك حقا بدل ما تنجه الله أكبر تعالى تنجه لهذا الإنسان الذي ليس له حول ولا قوم والآية الثالثة في صورة سنة في قول الرب جل وعلا ولدعو الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذره في السماوات والارض وما لهم فيهما في السماوات ولا في وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ضعيف هذه الايات كلها ساقها الناظم رحمه الله في التنبيه على نقض الشرك ان هذه الايات كافيه للانسان اذا قراها وتاملها في العبوديه لله تبارك وتعالى ثم بين رحمه الله ان هذا الانسان اذا دعي يعني يعني إذا يعني هذا الإنسان إذا دعي في تدبر القرآن قال رحمه الله نحن أي بيت نعم إن قال في الأصنام دا فاسأله نعم قال هل يعرف القرآن كي يقبله قل في جدال ابن الزبعرى للنبي في آية التعميم تنبيه الغبي هذا الإنسان إذا أدعى أن هذه الآيات نزلت في الأصنام التي ذكرها الناظر رحمه الله قل الله أنت أفلا تتدبر القرآن؟ أليس تبعي واحده واحدة؟ أليس مشتركا سواء كان صنما ولا صاحب قبر؟ هذا أنبع صاحب الصنم الله جار عنه ادعوه فليستجيبوا هذه نفسها في القبر. أنت الله زعطك عقل ما تتأمل أن إنها... هذا للأقوان مختلفة, مختلفه المعنى مختلفة لفظ ولكن مشتركان بالمعنى المعنى, المعنى واحد ثم بين رحمه الله يعني قصه حصلت بالجباراء قبل الاسلامي رضي الله عنه قد أسلم ابو كان من قبيله الفتح أو, او بعد ذلك أو قبل ذلك هذا في لما نزل قول الله تبارك وتعالى انكم وما تعبدون من دون الله حصلوا عنا انتم لها واردين انكم وما تعبدون من دون الله قال هو أنا أقول سأصل محمدا وأقول له شيء يعني لم له ثم إنه قال يا محمد قد عبد اليهود عزيز وعبد النصارى المسيح على هذا إنكم مما تعبدون من دون الله حسب جهنم يعني إن المسيح في النوم فأنزل الله تبارك وتعالى الآية بعدها ما هي؟ إن الذين سبقت لهم من فزنا هؤلاء عنها من صاحب القبر سيد ما يدعي ولا قال قال الله يوم قيامه ويوم قيامه يخبرون بشيء يقول الله يوصف أنا لست دعو بدليل لله أنا لست تخدري كما قال الله في قصة عيسى قال الله يا عيسى في في آخر سورة المائدة أنت قلت للناس تخذوني وعمي إلى هين يقول الله قال ما يكون لي أن أقول لي سبيبا كنت قلته بقد علمتك تعلم ما في نفسي ولا علم ما في نفسي أنت تعلم من الأنبياء والصادقون والأورية رضي الله تعالى عنهم سادات الصحابة والتابعين فقط ما قالوا شيء من ذلك ولا في حرف عنهم رضي الله تعالى عنهم جميعا